أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين